وَأَوْحَينَا إِى موسَاء أَسرِ بِعبَادِ إكُم مُتَّبَعُون فَأَْرسَلَ فرعون فِي الرَّعونُ فيِيمَدَ إِ حشرِرين إِهَا أُول إلَ شِرْذمَةٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ عَلَجْمِ حَافِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقًا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَا أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ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 ان ى ن عي واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون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 وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْيَوْمَ يُنْصَرُونَكُمْ أَوْ ينصرون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 فَلَ أن لَناَاكَرّةً فَنَكُونَ مِنْ المُؤمِنين إِ فِي ذَِكَ ل آيَ وَمَا كانَ أَكْتَرُهُم مُؤمنِنين وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيز الرَّحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عَلَيْهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون